لا فمان الله يا اخر جارح ودع قلبي المجروح هبا ودك لاجلنا من الماضي مخاويني مَنَا وَالكون لاحظه لك برق فالعيون ترود تروح مطرها صافه حل غمور في شراييني وذا الحنه بساتنا الورود من الوداع تفوح بعد يبسات بساتني بقيت خضر بساتني بلاش من الحمام اللي على خضر الجريش يضيق خاطري حتى يضيق الكون في عيني سلام الله على صمت المشاعر في زمان البوح وسلام الله على بضان نوايا اللي أشكت العز من صغري وباب المرجلة مفتوح على وسق الثارة قدامي ونوش المزن بيديني كسبت لنا المعزة كنز أغلى من غرات الروح لا وني ما ملك له من الدنيا يكفيني ما دامنا الجفا يا على حل ما الغياب صروا تموت الشار هاللي في زمانها ما تراعيني درعت من الوفا صدر عليه من البيار قضوح لكني ما حصدت لا نهاية حسرة سنيني ذب الورد الحنين وما البحر ما يشرب مملو ولا نرجي من الصبخان بات الخوخ والتيني تحملت الطعونا لي على قلبي تجي وتروح على رجوى مصير يجمع قلوب المحبيني خلاص صرحه العسار بي يبيح كل خطا مسموح سكاكين الجفاء عجزت تحمل هاشرايني ha amal